وَإِن كَذَّبُوا لَيَسْتَخِفُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْرِجُونَكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ثُمَّ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى وَقْتِ الْمَغِيبِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا وَقُرْآنَ الرَّحْمَٰنِ هُدًى لِّلْبَشَرِ وَلَا تَجْعَلْ لِلَّهِ أَندَادًا وَلَا تَصْنَعْ وَجَعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَهُوقًا وَنُنَذِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ لا يزيد الظالمين الا خسارا واذا انعنا على الانسان اعرض ونابا بجانبه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 لا قليلا ولا ان شئنا لنذهب من الذي اوحينا اليك ثم لا تذل لك به علينا وكيلا